ادم الصلاة ادم الصلاة على النبي محمدي فقبولها فقبولها حتما بدونك تردد اعمالنا بين القبول وردها الا الصلاه انت الا, الصلاة إلا الصلاة على النبي محمد مَنْ ذا يُجاري المرتضى بكماله ومن الذي يحظى بعشر خصاله في زهده في فضله في قوله في كل كله في سمو عالي وهو القرين وهو القرين وهو القرين لأحمد بصلاتنا عند الصلاة على النبي وآله